الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داعه وبعد ما ذال الحديث موصولا حول أحكام الحرم وجزاء الصيد وما يتعلق بذلك من كتاب مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك وتناولنا في الدرس السابق حكم صيد الحرم والمستثنيات التي استثناها الشارع الحكيم مما يباح صيده في الخل والحرم من الفواسق الخنش ونحوها ورمضي نعم مصنف رحمه الله وهو يقول بعد ذكره لهذه المستثنيات إلا الفارة والحية والعقرب مطلقا وغرابا وحدأة وفي صغيرهما خلاف كعادي سبع كذئب إن كبر كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم من أول هنا يعني يبدأ درسنا ووزعا لفيل بحرم كإن عم الجراد واجتهد وإلا فقيمته وأصاب جرادا فعليه قبضة من طعام وفي الوافدة حفنة وإن في نوم كدود والجزاء بقتله وإن لمخمة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر للحرم وكلب تعين طريقه. أو قصر في ربطه أو أرسل بقربه فقتل خارجه ذكرنا الفواسق الخمس في الدرس السابق وحكمها وهنا نتكلم عن مسألة قتل الوزغ والجراد الوزغ معروف وهو حيوان من الزواحف كريه المنظر أكثر أنواعه سامة والعياذ بالله ويسمى البرص أو السام أبرس عند بعض الناس هذا الوذر يجوز لنحل قتله في الحرم لأن فيه أمر وارد في قتله على جهة العموم وهو حديث السيدة أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوذر وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام يعني كان ينفخ النار على سيدنا أبراهيم عليه السلام والحديث مروي في البخاري وفي روايات عن السيدة عيشة بدخوله في الفواسق ولكن لم يسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لكن رواية السيدة أم شريك صريحة في ذلك هذه الحشرات من شأنها أيضا الأذى لكن يكره للمحر بقتلها وإن قتلها فعليه شيء من الطعام يعني حفنة طعام ونحوها وليس عليه جزاء صيد بالنسبة الجراد المر ليس عليه شيء لو أصاب جرادا عما وانتشر الجراد من الأشياء المبارحة أكلها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال لو الجراد انتشر بحيث لا يستطع دفعه واكتهده المحرم وتحفظ من قتله فما أصاب بعد ذلك فهو هدر لكن إن لم يعم الجراد أو عنا والمرء لم يكتهد في التحفظ من قتله فإن قتله فعليه قيمته وفي خلاف في المذهب هل القيمة في مثل الجراد ونحوي بحكومة عدل او لا القيمة في الجراد ونحوه في الجراد الوحدة حفنة من طعام بيد واحدة وتنتهي الحفنة الى عشرة وما زاد عليها فيه القيمة والمصنف والغ على لجوم الطعام لقتل الجراد حتى ولو قتله في نوم يعني لو المحرم انقلب على الجراد في نومه او قتله ناسيا الحكم واحد ويلحق بالجراد الدود والذر والنمل والذباب لالحشرات الصغيرة وفي دليل من قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في الجراد بانه يطعم فيها قبضات القبضة من طعام روا يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين اني اصبت جرابات بصوتي وانا محرم فقال له عمر اطعم أطعم قبضة من طعام. الإمام الباقي بيعلق على الحديث شرحه فيه ويقول وعندي أنه لو شاء الصيام لحكم عليه نصوم يوم إلا أن يمنع من هذا إجماع وإنما إلا أن يمنع من هذا إجماع وإنما تسارع الفقهاء إلى إيجاد قبضة من طعام لعله لأنها أسهل على من أصاب الجرادة في الصوم يوم فاستغنى بذلك عن الإعلان بالتأخير. ويروي ال عن يروى عن القاسم بن محمد قال كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجلا عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام ولا تأخذن بقبضه يرادات ولكن ولو قتل الصيد ايه ضابطه او اللي هو ايه الضابط اللي يوجب على الانسان جزاء الصيد او لا يوجبه المصنف ذكر أن التعارض للحيوان البري في الحرم أو حال الحرم بأي وجه من الوجوه لا يجوز تكلم بقى عن الضابط هنا الذي يستوجب الجزاء فأفاد أن ضابط وجوب الجزاء هو قتل الصين على أي وجه يعني على أي وجه إزاي يعني لو قتله ولو في حالة مجاعة أو مخمصة تبيح الميتة وعند التعارض تقدم الميتة على صيد الحرم يعني لو تعارض أن يأكل ميتة أو يصعد من الحرم فليأكل ميتا هنا هذا الباب يرد كثيرا في كثير من الأحكام في مسألة التعارض في من الضوابط اللي ذكرها الإمام السيوتي في كتابه القيم الأشباه والنظار لو تعارض ما حرمته أصلية مع ما حرمته عارضة تقدم ما حرمته عارضة فقالوا أن حرمة حرمة السيد الحرم هنا أصلية حرمة الميتة عارضة فيمكن أن تدخل في هذا الشأن وذكروا لها مثال في أجلال النظار قال لو إنسان يقع في المحذور من الزنا والعجب الله، وليس عليه إلا أن يطأ زوجته الحائب في القبل أو يطأها في الدمر قال يطأها في القبل وهي حائض، ولا يطأها في الدمر لأن حرمة الدمر حرمة أصلية لكن حرمة القبل حرمة عارضة لوجود الحائب هنا المذهب يرى إن عند التعارف تقدم الميتة وتؤكل على صيد الحرم وكذا يجب جزاء الصيد لو وقع القتل بنسيان أو جهل، يعني جهل الحرمة أو نسيان، لا فرق في ذلك كلام سيا، ولو وقع القتل مكرراً فيتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد لا فرق بين نية القتل التكرار أو لا. هنا الآية الكريمة اللي بتتكلم عن قتل الصيد. لما نقف عندها وقفة واستنباطية لبعض العلماء يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرموا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم استنبط منها بعض العلماء إن الجزاء واجب على من قتل الصيد عمد وده رأي مجاهد رحمه رضي الله عنه لكن مشهور المذهب العموم العمد والخطأ سواء هنا بقى حنسك لعدة صور من صيد الحرم على سبيل الخطأ قبل أن نذكر هذه الصور نورد لكم كلاما طيبا للإمام القرافي موضح هذه المسألة بشكل واضح ننقله بنصه للإمام القرافي يقول والجزاء على قاتل الصيد عمدا أو خطأا فقواعد العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء إجماعا في المفهوم إذا خرج, إذا خرج مخرج الغالب إجماعا بناء علينا المفهوم إذا خرج مخرج الغائب فليس بحجة إجماعا والأصل في الكفارات أن لا تكون إلا مع الإث كما في الظهار لأن التكثير فرع التأثيم وقد يوجد بدونه كما في قتل الخطأ لرفع التأثيم عن المخطئ للحديث المشهور اللي هو حديث رفع الخطأ رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسكوري عليه للحديث المشهور وحنث اليمين لأمره بالحنث إذا رأى غيرها خيرا منها وحنث معه وهو لا يفعل الإثم ولا يأمر به له الشارع الحكيم فإنا جعلنا الصيد من باب الكفارات لظاهر قول الله تعالى أو كفارة طعام مشاكين وهو المشهور نجيب الإجابة للإمام القرافي رحمه الله عن نفي الإثم بما تقدم ونجيب عن مفهوم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فإنه خرج مخرج الغالب على الصيد إنما يقتل مع القصد وإن جعلناهم من باب قيم المتلفات وهو أحد الأقوال لنا وللعلماء سوينا بين العمد والخطأ بالقاعدة الإجمالية وقال مجاهد الجزاء في الخطأ دون العمد لأن معنى الآية عنده ومن قتله منكم متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه بدليل قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه فلو كان ذاكرا للإحرام لوجبت العقوبة بدون العود ومفهومه إذا قصد مع ذكره للإحرام لا شيء عليه وجوابه أن المراد بالعود أي في الإسلام بعدما تقدم في الكفر وفي الطراز وهذا من كتب الملكية قال ابن عبد الحكم لا جزاء في الخطأ لمفهوم قوله تعالى متعمدا الكلام موجود في المجلد التالت من كتاب الزخيرة للإمام القرافي ليبين مسألة عمده الخطأ وما يترتب عليها الصور التالية صور الحرم الاستياد صيد الحرم على سبيل الخطأ الصورة الأولى لو رمى المرء سهما وهو في الحلي صيدا في الحلي فمر السهم ببعض الحرم فقطعه وخرج للصيد في الفلي فقتله فهو ميت وفيه الجزاء لكن ابن القاسم يرى عدم اكله مطلقا كيف نتخيل الصورة انسان في الحل رمى صيدا في الحل السهم مر بجزء من الحرم وتجاوزه وخرج للحل وقتل الصد في الحل هو يعتبر ميتا وفيه الجزاء ميتا يعني لا يأكله ابن القاسم يرى انه لا يأكل مطلقا مسألة اخرى صورة اخرى المحرم المرء في الحرم ومعه كلب جارح للصيد فقصّر في ربطه فانفلت منه وقتل صيدا في الحرم او قتل صيدا في الحل فالصيد حينئذ ميت لا يحل اكلها ويجب على صاحب الكلب اخراج الجذاء لماذا غرمنا قال انه قصر في ربط كلبه يبقى انه يتحمل نتيجة تقصيره فان لم يقصر فلا شيء عليه صورة اخرى المرء ارسل الكلب من الحل على صيد في الحل والكلب ليس له طريق يمر منه إلا الحرم فدخل الحرم وخرج منه واستاد الصيد في الحل فهو نيته وعلى صاحب الكلب الجزاء على سبيل الوجوب لماذا غرم له؟ قال لأنه منتهك كل الحرم هنا كل هذه الصور تتصور في فعل في أطراف الحرم أو في أماكن متعرجة أو غير مستوية. من من من أجزاء الحرم إلى آخره الأخيرة صورة أخرى المرأة أرسل الكلب أو أرسل الباز الذي هذا نوع من الصقور على صيد في الحلي قرب الحرم فأدخله الحرم فقتل الصيد يعني ألقوا إلى الدخول في الحرم أو أخرجوا من الحرم وقتله خارج الحرم يكون حينئذ الميتة ويلزم صاحبه بإخراج جرائ الصيد في تلك الحالة أما الإرسال من مكان بعيد حيث يغلب على ظن ان الكلب يأخذ الصيد قبل وصوله للحرم او يرجع عنه فدخل به الحرم وقتله فيه او خرج به منهم فقتل الصيد خارجه في الحل فلا جزاء حينئذ وايا كان الحال فالصيد لا يؤكل في الحالتين لانه محرم الاتل بحرمة الحرم يعني في كل الحالات هو ما يؤكلش كل ما تقدم تقدم مسألة القتل في هنا مسائل المصنف لفت النظر لها وهي مسألة موجبات أخرى تستلزم جزاء الصيد ولو ولو لم يكن فيها قتل وبعد ذلك تكلم عن جزاء الجزاء صيد الحرم اللي هو النباتي أشجار وصيد الحرم المدني كذلك نأخذ الجزئية الأولى الجزئية الأولى بيقول فيها المصنفة وطرده من حرم ورمي منه أو له أو له وتعريضه للتلف وطرده من حرم ورمي منه أو له وتعريضه للتلف وجرحه ولم تتحقق سلامته ولو بنقص وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته ككل من المشتركتين وبإرسال لسبع أو نصب شرك له وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن بإفلاته القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو لا تأويلان وبسبب ولو اتفقا كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه كفستاته وبئر لماء ودلالة محرم أو حل ورميه على فرع, أصل على فرع أصله بالحرم أو بحل وتحامل فمات به إن أنفذ مقتله وكذا إن حل لم ينفذ على المختار أو أنسكه ليرسله فقتله محرم وإلا فعليه وغرم الخل له الأقل وللقتل شريكان وما صاده محرم أو صيد له ميتة كبيضه وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها انتهى هذا القدر من كلام المصنف ويجتمل على طائفة هامة من الاحجام جزاء الصيد واجب مش بقتل الصيد فقط لا بل يجب ايضا رمي الصيد من الحرم رمي الصيد من الحرم او رميه فيه يعني رمى المرء وهو في الحرم صيدا في الحل فقط له واجب عليه الجزاء ولا يحل اكل هذا الصيد على مشهور المذهب لان العبرة بابتداء الرانية ونظير هذا ايضا في الجزاء وعدم الاكل اذا رمى الصيدة شخص من الحل صيدا في الحرم يعني شخص حلال وقف في أرض الحل, في الحل أو حلال رح رميه في أرض الحرم فمات. أو شخص في الحرم رميه في الحل فمات. يعني صورة وعكسه في الحالتين يلزم بالجزاء يعني هو يبسك عليه أنه قتل صيدا في الحرم أما لو أصابه في الحل فلا شيء عليه سواء قرب من الحرم أو بعد على مشهور المذهب يعني المسألة العبرة بابتداء الرمي بابتداء الرمي بسألة أخرى الجزاء واجب بطرد الصيد من الحرم المرء طرد الصيد من الحرم ويخرجه إلى الحل نتج عن إخراجه أو طرده الهلاك قبل عودته مرة أخرى للحرم أو شك في هلاكه لكونه مثلا حيوان صغير أو طائر صغير لا ينجو بنفسه للصغر مثلا فالطارد يلزمه الجزاء لأنه هو هو بهذا الوضع عرضه للتلف ومدام عرضه للتلف يبقى كأنه قتله وقلنا إن التسبب كمباشرة تعريض اليد الصيد للتلف البنات الريش أو يعني إقحامه في في أرض أو ضربه بقدم أو نحو ذلك يعني عرضه للتلف بأي حال من الأحوال أو جرحه وجرحه لم تتحقق فيه السلامة يجب الجزاء لكن لو تحققت السلامة فلا جزاء يعني جرح خفيف فلا جزاء حتى ولو نقصه خلافا لبعض العلماء اللي بيقول انه يلزم ما بين القيمتين كما لو كانت قيمته سليما ثلاثة امداد ولما تعيب اصبح مدين يلزم المر ما بين القيمتين تكرر اخراج الجزاء ان اخرجها في حالة الشك المر جرف الصيد وغاب عن واجهة الامر وحد يعني لا يعلم مات او لم يموت فغرم الجزاء عملا بهذا الشك ثم بعد ذلك تحقق الموت حصل يلموت بغلبة ارصانه يلزموا الإخراج مرة ثانية حتى ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله وليه ألزمناه بالجزاء مرة ثانية قالوا لأنه أخرج قبل الوجوب يعني أخرج بناء على شك فلا يعمل بهذا الشك مسألة الاشتراك في الصيد توجب تعدد الجزاء على الجميع في في مسألة القتل قتل الجماعة الواحد وقتل بواحد الجماعة مسألة الاشتراك في القتل ونحو ذلك فيها الحديث المشهورة صيدنا عمر لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به في نغلان القتلوا اكثر من شخص نفس الحقن هنا سبحان الله يجري في جزاء الصيد يعني لو جماعة اشتركوا في قتل صيد يعني محرمين او غير محرمين شخصين او اكثر يلزم كل واحد منهم جزاء صيد كامل يعني اربعة محرمين على اثنين غير محرمين ستة اشتركوا في قتل طائر او في قتل حيوان يخرجوا ستة او خمسة يخرجوا خمسة او اثنين يخرجوا اثنين لكن لو تملك جماعة على قتل الصيد وقتله شخص منهم فالجزاء واجب على القاتل فقط يعني اتفقوا على ان احنا هنقتله بس هنكلف فلان ان هو يقتله الجذاء على القاتل هنا ولا عبرة لمن كان فعله أقوى في حصول الموت إلا إذا تميزت الضربات للصيد وعلم أو ظن أن موته نتج عن تلك الضربة المعينة فالظاهر في المذهب من جزاء على صحة تلك الضربة فقط لأنه المختص بقتل يعني واحد ضربه ضربة خريفة والثاني ضربه ضربة أسقل منها وهكذا ننظر للضربة المؤثرة فنحكم بمقتضاها على صاحبها بالجزاء لو الكلب اللي هو كلب الصيد استاد الصيد على سبيل الخطأ المحرم مثلا او الحلال في الحرم ارسل الكلب المعلم على سبع او غير من الدواب اللي هي استثنية قتلها او اجهد قتلها استثناء كما تقدم الكلب تركها واستاد صيد اخر على سبيل الخطأ او ارسلها على شيء يظن سبع فتبين له بعد القتل انه بقر او ضبي هذا خطأ في يعني خطأ في الظن فان مشهور المذهب وجوب الجزاء على كل منهما يعني على الحلال في الحرم او المحرم في الحلل لو الغلام أمره سيده بإرسال الصيد فالولد أو الغلام سهم خطأ وقام بقتل الصيد ففي هذه الحالة يجب الجزاء على السيد ولا يجب على الغلام الشيئين إلا إذا كان الغلام محرم لو كان الغلام محرم يبقى القتل هنا الغرم عليه يعني مش عارف مش عليه لأنه ليس علي عليه على سيده ويكون جزائين مش جزاء واحد جذاء عنه جذاء عن الآخر اللي هو الغلام في مسألة مضحقة بهذه المسألة وهي هل وجوب الجزاء على السيد مشروط من يكون تسبب في الصيد أو الجذاء لازم للسيد مطلقا سواء تسبب في الصيد أم لا يعني لو الغلام قتل الصيد من نفسه اجتهادا في جزاء على سيده أم ليس في جزاء في تأويلين تأويل ابن الكاتب وتأويل ابن محرج أحدهم يقول بأن الجذاء في هذه حالة على السيد والاخر يقول لا جزاء على السيد لان التعدي هنا من الغلام وليس من السيد مسألة القتل الاتفاقي اللي هي المصنف اشار لها بقوله وبسبب ولو اتفق القتل الاتفاقي معناه ان المحرم لم يقصد قتل الصيد بوجه وانما اتفق ان الصيد راه فسجع منه فعطب فمات او نصب رمحا للصيد فوقع فيه الصيد اتفاقا دي تحدث كثيرا يعني يفزع منه فيموت أو ينصب رنف لصيد آقرف في يقع فيه من صدحرة يلزمه الجزاء في نائذ هنا منه متسبب والمتسبب كالمباشر هذا عند ابن قاسم لكن أشهد يرى أنه لا شيء عليه وهذا الأظهر عند بعض فقهاء المذهب والأصح عند بعضه في حالات هنا ليس فيها جزاء لا على الأظهر ولا على الأصح الحظ بالحالة المذكور سبع حالات هي على النحو التالي: لو حفر المحرم بئر ناء فسقط فيها صيد سماد فلا شيء عليه. لماذا أسقطنا عنه الجزاء في الصورة هذه؟ قالوا أن هذا فعل الصيد لا فعل الناس أو الحافر. نفس الوضع لو المحرم نصب خيمة وتعلق بأحد أركانها صيد سماد فلا شيء على المحرم لأن هذا أيضا. فعل الصيد وليس فعل الناصب للخيمة لو المرء دل غيره على الصيد فقتله الآخر لا شيء على الدال وذي فيها أربع صور على فكرة أن يدل دلالة محرم للفل دلالة فل لمحرم دلالة محرم لمحرم دلالة فل لفل كل الصور الأربعة أعزاءنا الطلاب لا شيء فيها على الدال وإنما الجغرم يقع فيها على من؟ على المغاشر لو أعان المرء المحرم محرما آخر أو أعان شخصا حلالا على القتل بأنه وله صوت أو رنف فقتل صيدا فلا شيء على وإن كان ورد في الصحيح أن بعض الحجاج امتنعوا عن مناولة صوت لشخص حلال ليصيد به روي عن محمد مولى أبي قتادة قال سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة هذا اسم المودع فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يطرأون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرقت فرسي وأخذت رمسي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولين الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبته فأبرقت الحمار من خلفه وهو وراء أكمه فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه الحديث دلالته على أكثر من شيء نحن نأخذ منه الدلالة اللي تخصنا في قضية المعاونة أو المساعدة وهي أن الصحابة رفضوا أن يعينوا هذا الرجل ولو بأنهم لا يناولوه الصوت من الأرض وقالوا بالصريح العبارة كده والله لا نعينك عليه بشيء قضية بقى إن الأكل وعدم الأكل دي مسألة أخرى في الحديث تأتي في موضعها لنسألها اخرى ايضا لا جزاء على الشخص اذا رمى صيدا من طائر او خلافي كان واقف على شجرة فرع شجرة اصلها في الحرم والفرع في الخل لان القتل وقع في الخل يعني شجرة كبيرة من الشجرة الضخمة اصلها في الحرم لكن فرعها ممتدة في الخل واقف عليها في الخل في الفرع اللي في الخل صيد رمى انسان قتله لا شيء عليه لا اذا كان الصيد والمصيد في الخل وضرب صيدا فتحامل الصيد حتى مات في الحرم فلا جزاء سواء أنفذ مقاطيل أم لا لكن في حالة انه أنفذ مقاتله ويؤكل ولا جزاء على الضار بلا خلاف وكذا يؤكل ولا جزاء عليه اذا لم ينفذ مقاتله على المشهور يعني هو قتل الصيد في الحيل لما قتلوا في الحيل فضل الصيد يتحامل يتحامل في المشي حتى مات في الحرم لا جزاء عليه في نائذ لان العبرة ببب بابتداء الضرب كما قلنا لا جزاء على المرء إذا أمسك صيدا ليرسله فتعدى عليه آخر فقتله. يعني إن أمسك صيد ليقتله، ليرسله، تعدى عليه آخر فقتله. لا جزاء على الممسك. وفي تفصيل في المسألة قالوا لو كان القاتل له محرما أو حلالا في الحرم فالجزاء على القاتل ولا شيء على المحرم الممسك. وإن كان القاتل له غير محرم في الحل فالجزاء على المحرم الذي أمسكه. ليه؟ قالوا حتى لا يخلص الصيد عن الجزاء. يعني الصيد لو ودي يكون في جزاء في في حال من الحالات. ولا شيء على القاتل. لكن إن صام المحرم فلا شيء على الحلال. وإن أطعم أو أخرج المثل رجع على الحلال بالأقل من قيمة الصيد طعاما ومثله أو ثمن الطعام إن اشتراه. الحالة ديت مفصلة ومذكورة في المواهب وفي جوار الديكلي وفي الخرشي على مختصر خليل. هل يتعدد الجزاء على الممسك لأجل القتل وعلى القاتل؟ يعني مسألة اشتراك بس بوجه آخر يعني واحد أمسك وصير للقتل اتقتلوا آخر قال واجب عليه هنا جزاء هنا تسبب ومباشرة لكن لو أمسكه محرم وقتله حلال ينظر في الحل في, في المسألة إن قتله في الحل وجب الجزاء على المحرم الذي أمسكه ويغرم الحلال لقيمته وإن قتله في الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء الكامل كل المسائل التي تقدم ذكرها الصيد فيها يعتبر ماذا؟ يعتبر ميتة سواء كان بالتشبب أو المباشرة بمعنى لا يحل أكله لا الصائد ولا, ولا الذي الذي تسببه في صيده مسألة بيض الصيد يلحق بالميتة كذلك يحرم على الإنسان ين كل ما نتج عن الصيد من بيض ونحو إلا بيض الأوز والدجاج فلو كسر الإنسان بيض طائر محرم أو, أو شويا له فهو ميت لا يأكله حرام ولا حلال وجه ذلك أن البد هنا بمنزلة الجنين لأنه لما كان الطائر ينشأ عنه نزل منزله أو لاحتمال أن يكون البد مجتمع على جنيه من هنا جعل الفقهاء للبيض حكم الميتة لا لفقد الزكاة يعني مش مش أجل أنه سيذكى أو لا يذكى إذا كان معنى الذات بل من باب التغليظ على المحرم ولذلك يقول المصنف وما صاده محرم أو صيد له ميتة كبريضين مسألة قطع شجر أكل المحرم من الصيد تستوجب الجزاء المحرم يعلم بأن هذا الصيد صيد من أجله أو صيد من أجله محرم اخر واكل منه يلزمه الجزاء حينئذ لكن لو صاد بنفسه واخرج عنه الجزاء بعد ثم اكل بعد افراجه فلا يلزم شيء لانه ميت ولا يلزم شيء اكل الميت على المشهور يعني هي المساله إن منه بعد ذلك ما يلزموش لكن اصطاده ولم يخرج او اصطاده شخص له ولم يخرج واكل منه ففي هذه الحاله يلزمه الجزاء مسألة قطع شجر الحرم من المحظورات أيضا أن يقطع نبات الحرم سواء كان من النباتات البرية كالبقول البرية أو من النباتات المستنبتة كالكرافي والبطيخ والخوف ونحو ذلك من النباتات التي تزرع في المزارع. فإذا نباتة في الحرم ما شأنه أن يستنبت أو استنبت ما عادته أن ينبت بنفسه انطبق عليه الحب العبرة هنا بالجنس مش بالحالة يعني العبرة بجنس النبات إن هذا نبات حرم بري يستنبت أو ينبت باستثناء الإذخر والسنة والسنة معروف نبتة معروفة للتداوي والإذخر نبتة معروفة أيضا للتطيب ويلحق بهم السواق والعصى والشجر للبناء بالموضع أو لإصلاح البساتين ونحو ذلك قال المصنف رحمه الله حرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنة كما يستنبت وإن لم يعالج ومعنى وإن لم يعالج يعني وإن لم يتدخل فيه الإنسان لأن نبت بنفسه باعتبار اعتبارا بالأصل قياسا على الحيوان الوحشي اللي تأنس الحيوان الانسي اللي توحش والمصنف ينفي وجوب الجزاء عن من قلع شجرا أو قطعه والشراح ساروا على نفس النام قالوا لا جزاء على قاطع ما حرم الله تعالى قطعه من شجرة حرم لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل ولا دليل فليس على فاعله إلا الاستغفار الدليل على الحرمة الحديث حديث ابن عباس المتقدم ذكره حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي لا يختلق لها ولا يعضب شجرها ولا ينفر صيدها إلى آخر الحديث بعد ذلك يتكلم المصنف عن مسألة صيد المدينة المنورة وقطع الشجر منها المدينة لا حرمتها مثلها مثل مكة تمام بتمام لكن زي ما شفنا في حرمة مكة المكرمة لأن فيها تجديد على الإنسان لإخراج جزاء الصيد كذلك المدينة يحرم الصيد في حرم, في حرم المدينة وأن وقع فلا جزاء ولا يؤكل الصيد حين أزم يعني هو يستوجب الأمر الحرمة ولا يستوجب الجزاء وكذلك شجر المدينة يحرم قطعه وما نبت فيه بنفسه كما في حرم مكة سواء كان نابتا بالنفس أو استنبت يبقى المستثنى هنا هو نفس المستثنى هنا ولماذا فيه قولين في علة سقوط جزاء الصيد بالمدينة قالوا الكفارات لا يقاس عليها وقالوا ان حرمة المدينة أشد كليمين الغموس نوضح القولين القول الاول الكفارة لا يقاس عليها بمعنى ان سبق لنا الكلام ان صيد الحرم يخرج عنه جزاء الصيد على سبيل الكفارة الكفارات توقيفية لا يقاس عليها من فحش نقيس كفار على كفار وبالتالي مفيش جزاء صيد في قتل شيء في المدينة او صيد أو, او استياد شيء من نبات المدينة القول الثاني ان حرمة المدينة اشد كحرمة اليمين الغموس يعني ايه يعني اليمين الغموس منهاش كفارة زي اليمين المنعاقدة كما سياتي في باب اليمين وبالتالي فيها حرمة يعني الانسان اذا حلف يمين غموس قالوا سمية غموسا لأنه غمس في الإث وقالوا سميت غموسا لأنها ليس لها كفارة إلا غمسة والعياد بالله في نار جهنم على خلاف التسمية كذلك قالوا حرمة المدينة أشد كحرمة اليمين الغموس وبالتالي مفهش كفارة والأمر موقول فيها إلى من إلى الله عز وجل حدود المدينة تختلف في الصيد عنها في قطع الشجر يعني حدود لا حدود تتعلق بالصيد ولا حدود في قطع الشجر حدودها فيما يتعلق بالصيد ما بين الحرار والأربع المحيطة بها الحرار جميع حرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء المتفحمة التي كانها احرقت بالنار وحدود المنهي عنه من قطع الشجر فيها مسافة بريد من كل جانب والمصنف عبر عنه ببريد في بريد والشرح فالصروق إنه بريد من كل جهة والبريد تقدم ذكره في باب الصلاة تقدم بيانه في باب الصلاة بمسافة معينة وادرنا على حرم صيد المدينة وقطع شجرها الحديث المروي عن سيدنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعتض حما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هش رقيقا يعني يحرك تحريكا خفيفا أو تحريكا رقيقا لا يترتب عليه اتلاف او لا يفرطب عليه ضرف في مسألة حرمة صيد المدينة وما يتعلق به او قطع شجرها قال المصنف رحمه الله وحرم به قطع ما ينبت بنفسه الا الاذخر والسنا كما يستنبت وان لم يعالج وفي المدينة قال ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار وشجرها بريدا في بريد وبهذا أبنائنا الطلاب، نكون قد انتهينا من الكلام حول جزاء الصيد وما يتعلق به مما يحرم صيده أو يجوز صيده من الحيوانات والطيور والحشرات والشجر ونحو ذلك. وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.